كذلك نفعل بالمجرمين ويل يوم إذن المكذبين ألم نخلقكم مما إِنَّهُ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَأَيُّنْ يَوْمَ يُذِلُّ الْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا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 كلوا وتمتعوا قليلاً كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون ويله يومئذ للمكذبين وإذا قيل له مركعون لا يركعون ويله يومئذ للمكذبين